وهذه جملة قيلة علينية وقيلة سئنافية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها سواء كان فيها من الحيوان أو من النبات الأشجار وغير ذلك هو زينة لهذه الأرض وابتلا يبتل الله سبحانه وتعالى من شاء بهذه النعم لنبلوهم أيهم أحسن عملا فنعلم المحسن من المسيح وهذه الدار دار الاختبار ودار الابتلاء ومصيرها الفناء وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فهي تبقى فترة زينة ويتمتع بها الشخص وبما فيها أو يتمتع بها الإنسان وبما فيها ثم مآلها ومصيرها إلى الفناء وإلى الذهاب ولا تبقوا وهؤلاء كذلك سنعيدهم ونعدبهم المعرضون عنك المتولون عنك سيحصل شيء من التمتع على هذه الزينة التي جعلناها على الأرض أو بهذه الزينة التي جعلناها على الأرض واختبار لهم من المؤمن من الكافر ومن الشاكر من الجاحد والكافر لنعم الله سبحانه وتعالى فنجازي المحسن على إحسانه والمسي على إساءته وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزاء أي يابسا والصعيد هو التراب على ما ذكر بعض أهل العلم وقد تقدمت المسألة في الكلام على الصعيد وإن لجاعلون ما عليها أي ما على هذه الأرض من الزينة بعد ذلك نجعله ينتهي وتنتهي عمر الدنيا فقوله ما عليها أي من هذه الزينة الموجودة التي رأيت أو التي أخبرناك بها فإنها تستمر فترة ثم تنقضي وينقضي عمر الدنيا وتذهب تلك الزينة وتبقى الأرض يابسة لا حيوان فيها ولا نبات تبقى يابسة تلك الأرض كما أخبر الله صعيدا جرزا أي تكون أرضا ملسا أو أرضا يابسة لا شيء فيها بعد أن كان فيها النبات وفيها الحيوان وفيها النعم التي يتمتع بها الناس يجعلها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كأمس الدابر ولا شيء فيها وتنتهي الأرض وما عليها سبحان الله كانت خضراء معشبة ثم بعد ذلك تصير يابسة لا شيء فيها فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة كما أخبر الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان نباتها وحيوانها وأشجارها وغير ذلك كل من عليها فان فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى هذه الأرض يوم القيامة قاع صفصف صف مع جبالها وغير ذلك وهكذا أيضا يفن جميع ما عليها وهؤلاء لا يعتبرون ولا يستفيدون من هذه الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا لإعراضهم الشديد وعدم سماعهم من القرآن وتكذيبهم له حتى يستفيدوا منه كيف سيستفيدوا منه وهم يكذبون أصراً وليرونه أنهم منزل من عند الله فماتوا على مماتوا ما عليه من الضنال إلا من سبغت لهم السعادة في الأزل هداهم الله سبحانه وتعالى وقوله جرزاً كما تقدم أن يابساً قال الفراء الجرز الأرض التي لا نبات فيها قال الحسن الجرز الخراب أي نعيدها خراباً بعد عمارتها فتكون خراباً خالية من الحيوانات وخالية من النباتات والأشجار وغير ذلك لا شيء فيها نعيدها خراباً بعد أن كانت زينة وبهجة فيها وجمال فيها تلاهم الله بها فترة من الزمن ثم انتقلهم ما فيها وانتهت الأرض وما عليها وظاهر قوله وإن لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً أن الذي يذهب إنما ما على الأرض وأما الأرض فلا تب... لا تذهب تب�ع على لمهي عليه يوم القيامة فلا تذهب هذه الأرض إلى قيام الساعة وهي باقي وبعد قيام الساعة لا تذهب هذه الأرض وإنما الذي يذهب ما عليها وإن لَجَاعِلُونَ ما عليها صَيِيدًا جُرُزًا هذا هو ظاهر هذه الآية أن الأرض لا تفنى ولا تذهب وإنما الذي يذهب ما عليها يوم القيامة وأما هي فلا ولكن قد جاء ما يخالفها أي هذه الآية وظاهر هذه الآية هو أن الأرض كذلك أيضا تذهب كما أخبر الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هذه الآية تدل على أن الأرض أيضا كذلك تذهب ولا تبقى ويبدلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا بقى لها كغيرها وكالذي عليها تفن وتذهب وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل الأرض أيضا كذلك تبدل يوم القيامة وتهلك كما يهلك ما عليها من الزينة أم أنها تبغى والذي يهلك إنما ما عليها من الزينة كما قال الله إن لجاعلنا ما عليها صعيدا جرزا أما هي باقية فالذي عليها هو الذي يفنى ويهلك وأما هي فلا والذي يظهر أنها بالنسبة لما عليها يذهب وبالنسبة لها أيضا تتغير وتبقى بقاؤها الأصل يبقى وأما تغيرها فتتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فمن حيث التغير الوصفي تتغير ومن حيث التغير الذاتي فهي الأرض نفس الأرض فلا تبدل وإنما يبدل وصفها فتراها على غير الحال الذي كان عليها كانت عليه في الدنيا عند قيام الساعة تكون على غير تلك الحال فيتغير الحال وما عليها كله يذهب ولا ترى فيها أثر لأحد لا ترى فيها أثر لأحد فيغير الله صفتها وأما ذاتها فتبغى على من هي عليه فيكون التغيير في قول يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات تغيير وصفي لا تغيير ذاتي وإنما ما عليها هو الذي أهلك وهو الذي يتغير وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وأما هي فتبدل نعم لكن تبديل وصفي لا تبديل ذاتي على خلاب بين أهل العلم أنها تغير تغير وصفنا ذاتي وهذا الذي عليه أظن الأكثرون ومن أهل العلم من قال هي أيضا تهلك وتذهب وتتغير تغيرا ذاتيا ويؤتى بأرض غير هذه الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تكون هناك أرض لكن غير هذه الأرض التي يمشي عليها الناس في الحياة الدنيا فتبديلها ذاتي فهي تفنى هذه الأرض الموجودة ويؤتى بأرض غير الأرض تبدل والظاهر الأول أغرب من يا أخواني الذي خبرنا مرة أن الشيخ الإسلام ينقل إجماع على التبديل الوصفي للذاتي من أخبرنا مرة ضرنا خلام الشيخ الإسلام وأنه يرى أن التبديل وصفي وليس بذاتي في قولي تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض هذا قول كأنه الأكثرين وللخلاف حاصل هو ينقل عدم الخلاف والخلاف موجود تقدم معنا الكلام على هذه المسألة قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وهذا إضراب وانتقال من كلام إلى كلام بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فانتقل من كلام إلى كلام آخر من غير إبطال للكلام المتقدم وإنما من قصة إلى قصة أخرى وهكذا من حال إلى حال آخر ذكر الأرض ما عليها وذكر الفناء لهذه الأرض أو ذكر الفناء لما عن الأرض وأيضا كذلك نها عن ما يحصل له من الحزن وربما يكون بسببه الهلاك وغير ذلك من أمور ثم انتقل إلى شيء آخر وإلى قصة أخرى وشان آخر هذا ما يسمى به الإضراب الانتقالي للإضراب الإبطالي فإن الإضراب إضرابان إضراب انتقالي وإضراب إبطالي الإضراب الابطالي فيه إبطال ما تقدم وأنه كلام باطل فينتقل منه إلى شيء صواب وانتقال ينتقل من كلام إلى كلام من قصة إلى قصة من حال إلى حال مع تقرير ما تقدم وعدم إبطال ما تقدم فهذا الإضراب من نوع الانتقال إلى الإبطال أم حسبت أن أصحاب الكهف بل حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجب فآياتنا كثيرة وآياتنا كلها عجب يا محمد فلا تظن أن قصة أصحاب الكهف التي سألوك عنها لأجل اختبارك هذه القصة يعني عجب لا شك أنها عجب لكن قصص القرآن وجميع ما حكينا لك في القرآن كله عجب يا محمد وهذه من آياتنا التي فيها العجب من اياتنا التي فيها العجب وليست هي العجب هي قايه العجب يعني ما ما هناك ما يوازيها في العجب هناك آيات أخرى سماوات وارضين وغير ذلك من آياتنا التي هي عجب وهكذا الزين الذي جعلناه على الارض ثم ذهاب هذا الشيء كل هذه ايات يا محمد عجب فلا تحسب أن الايه التي تسالوك عنها عن اصحاب الكهف هي تعتبر يعني كما يقال الغايه في العجب وليس لنا ايات غير هذا. بل آياتنا كلها عجب يا محمد كلها عجب فيها من العجب ما يعجب الإنسان منه ويدهل منه ومن هذه الآيات السماوات والأرض والجبال والبحار هذا شيء عجيب وهي من آيات الله العجب فلا تحسب يا محمد أن أصحاب الكهف والرغيم كانوا من آياتنا عجبا فلنا آيات أخرى أيضا عجب وربما كانت أعظم من آيات أصحاب الكهف وإن كانت آية أصحاب الكهف آية عجب وآية عظيمة وفي غاية العجب لكن هناك أخرى تقتضي العجب من آياتنا كالسماوات والأرض وغير ذلك هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر وقد اختلف الناس في الكهف والرقيم هل هم نفس الشيء صحاب الكهف والرقيم أم أن صحاب الكهف يختلفون عن صحاب الرقيم كما تدن عليه الواو العاطفة التي تقتضي المغايرة تنف العلماء في ذلك والصواب على ما رجحه الشيقيث وغيره أن أصحاب الكهف والرقيم هم قصة واحدة وهم شيء واحد والمقصود بالرقيم الكتاب المرغوم الذي عليه أسماؤهم على الكهف كانت أسماؤهم موجودة على الكهف أصحاب الكهف والرقيم أي الكتاب المرقوم. فكان عليه الأسماء والناس علمت أسماءه من ذلك الكتاب الموجود على ثقم الغار وعلى الفجوة تلك والفتحة تلك يرون أسماؤهم وعلموا أسماؤهم فإن أصحاب الكهف في الرقيم شيء واحد والمقصود في الرقيم المرقوم أي الكتاب الذي عليها أسماؤهم هاولهم المقصود وقيل لا أصحاب الكهف والرقيم شيئان مختلفان وأصحاب الكهف شيء وذكر الله قصتهم أبسط قصتهم وأصحاب الرقيم طوى قصتهم ولم يذكرها والا لهم قصة أخرى أيضا لكن ما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره قصة أصحاب الكهف فقط واقتصر على قصة أصحاب الكهف وأما أصحاب الرقيم فطوى قصتهم ولم يذكر قصتهم والصحيح أن أصحاب الكهف والرقيم شيء واحد والمقصود بالرقيم المرقوم أي الكتاب الذي عليه أسماه مع الغار نقرأ كلام الشقية رحمه الله فيما يتعلق بالرقيم بن بن هنا يبدو من هنا هنا اختلف العلماء طال رحمه الله واختلف العلماء في المراد بالرقيم في هذه الايه على اقوان كثيرة بين الرقيم اسم كلبهم قيل الرقيم اسم كلبهم هذا قول الرقيم اسم كلبهم وهو اعتقاد امي ابن ابي الصلت حيث يقول وليس بها الا الرقيم مجاورا وصيدهم والقوم في الكهفهم همدوا والقوم في الكهف همدوا الشاهد ليس بها إلا الرقيم مجاورا أي الكلب وصيدهم والقوم في الكهف همدوا همد كأنهم ساكثوننا في شيء هذا القول أمية يرى أن المقصود بالرقيم هو الكلب المجاور لهم وأمية مات كافرا وأسلم شعره ولم يسلم قلبه وعن الضحاك أن الرقيم بل ذهب الروم وقين اسم للجبل الذي فيه الكهف وقين اسم للوادي الذي فيه الكهف والأقوال فيه كثيرة وعن ابن عباس أنه قال لا أدري من الرقيم أكتاب أم بنيان وأظهر الأقوال عندي بحسب النغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معنى المرقوم فهو فعيل بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبته, إذا كتبته ومنه قوله تعالى كتاب مرقوم الآية سواء قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم, فيه شرع كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم أو صخرة نقشت فيه أسماؤهم والعلم عند الله تعالى والظاهر ان اصحاب الكهف الرقيم طائفه واحدة والظاهر ان اصحاب الكهف والرقيم طائفه واحده وضيفته لشيئين احدهما معطوف على الاخر خلاف لمن قال ان اصحاب الكهف طائفه واصحاب الرقيم طائفه أخرى وأن الله قص على نبيه في هذه الصوره الكريمة قصة اصحاب الكهف ولم يذكر له شيئا من اصحاب الرقيم وخلاف لمن زعم ان اصحاب الكهف هم السناسه الذين سقف عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه فدعوا الله بأعمالهم الصالحة وهم البار بوالديه والعفيف والمستاجر قصتهم في حديث بن عمر وقصتهم مشهورة ثابتة بالصحيح إلا أن تفسير الآية بأنهم هم المراد بعيد كما ترى وعلم أن قصة صحاب الكهف وأسماءهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن وللمفسرين في ذلك اخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها وقولوا تعالى في هذه الآية الكريمة عجبا صفة, صفة المحدوف شيئا عجبا أو آية عجبا وقولوا من آياتنا في موضع حال وقد تقرر في فن النحو أن نعت النكر إذا تقدم عليها صار حالا وأصل المعنى كانوا عجبا كائنا من آياتنا فلما قدم النعت صار حالا هذا مقصودنا مقصودنا أصحاب الكهف والرقيم أنهم شيء واحد وهم أولئك الذين نزلوا الكهف وآواهم الله سبحانه وتعالى إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف كما سأتي فهم شيء واحد ونيسوا شيئين وأنهم أصحاب الغار الذين آواهم مبيت لا هم هؤلاء بل هم نفس أولئك الذين ذكروا واختلفوا في الرقيم والرقيم مفعيل بمعنى مفعول أي الكتاب الذي قُتِب فيه أسماؤهم ولا ندري فأي بلدهم فأي مكانهم هذا ما أخبرنا به نبي رسول الله عليه وسلم وما أخبرنا به القرآن فنكتفي بما في القرآن ما ندري المكان ولا المحل ولا نجلس نبحث ونفتش وهذا من فضول العلم وضيع الأوقات كما هو في حال العصر التي كانت بيد موسى وكان يضرب بها وأيضا العضو الذي ضرب به قتل بن إسرائيل ما أخبرنا الله بشيء من ذلك وطوى ذكر هذا الأمر فلا معنى للخوض في مثل هذه الأشياء غير التعب قال رحمه الله قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فإن قيل أي زين في الحيات والعقارب والشياطين بين فيها زين على معنى أنها تدل على وحدانية الله تعالى وضع هذه الأجوبة الجميلة فما هي الزينة في الحيات التي عن الأرض العقارب والشياطين قيل فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدنية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته جل وعلا في خلق ما شاء سبحانه يخلقه ومنها هذه الأمور العجيبة ذوات السموم فهي آيات عظيمة وقال مجاهد أراد الرجال خاصة وهم زينة الأرض وقيل أراد بهم العلماء والصلحاء وقيل الزينه بالنبات الاشجار والانهار يكون ذكر كل واريد البعض ان جعلنا ماعنا الارض زينه له وما اسم موصون يفيد العموم لكن المقصود ما يعلم من كونه زينه بالنباتات الاشجار والانهار هذه زينه وليس المقصود الحيات والعقارب فهي باب الزينه وانما المقصود ما علم عند الناس وتعرف عليه انه زينه والزينه كالنبات والاشجار ولذلك مما يحصل بها البهجة والزينة وقيل الزينة بالنبات والأشيار الأنهار كما قال تعالى كما قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت قوله لنبنوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا أي أصلحوا عملا انتهينا من الأول فعلى القول الثاني ما فيه إشكال فلا يرد هذا السؤال أن يزين في الحياة العقار والشياطين ما فيها زينة لأنه ليست داخل في قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وإنما المقصود ما ذكر من النبات الأشجار والأنهار هذه المقصودة فإسم الموصول العام لا يتناول جميع ما في الأرض وإنما المقصود به ما يعلم أنه زينة كالذي ذكر وعلى القول بأنها داخلة في العموم فالجواب على ما ذكر هنا وربما يبحث عن غيره وينظر غير هذا الجواب في كونها زينة إن العموم قال قوله تعانى لنبنوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا أي أصلح عملا وقيل أيهم أترك للدنيا وهذا من حسن العمل الزهد في الدنيا ولا شك أيهم أحسن عملا أصلح عملا فهو عام يشمل ما ذكر بعده ويشمل غيره ويكون التفسير على ما ذكر أيهم أتركوا للدنيا فهو من تفسير الكل بالبعض فإن العمل يشمل وما ذكر وما لم يذكر أي ما خص بالذكر وهو ترك الدنيا وهو من أعظم الأعمال الزهد فيها ويشمل غيره أيضا من العبادات لله سبحانه وتعالى وذروتها وسلامها التوحيد ان يصلح عملا وقيل انهم اتركوا الدنيا وقوله واننا لجاعلون ما على الارض صع طيب ما عليها صعيدا جرجا اي مصيرون ما عليها صعيدا جرجا وجرزا صفه لهذا الصعيد قال فالصعيد وجه الارض وقيله التراب جرزا يابسا املس تتقدم الخلاف في مسنه الصعيد بعد ان كانت عليها زينه لا اله الا الله لا ينبت شي لا ينبت شيئا جرزا يابسا املس لا ينبت شيئا ويقال جرزت الارض اذا اكل نباتها جرزت الارض اذا اكل نباتها وما هو الذي قال حسن في الجرز الخراب يرزن خرابا نعيدها خرابا بعد عمارتها فتذهب حيواناتها وتجف ويجف نباتها واشجارها وانذاك تنتهي تذهب الحيوانات وتجف النباتات فتصير صعيدا جرزا ارضا يابسه قال رحمه الله يقال جرزت الأرض إذا أكن نباتها قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ما هي أم هنا ما هي أم نعم إضرابية بل أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم وأم الإضرابية اختلف النحاة بأي شيء تقدر ذهب بعضهم إلى أن تقدر ببل والهمزة بل أحسبت أما أصحاب الكهف والرقول أمنهم قال تقدر بي وحدها ولا يحتاج للهمزة بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقول قولان في أمل إضرابية من حيث التقدير فقيل هي بمعنى بل والهمزة بل أحسبت وقيل هي بمعنى بل وحدها بل حسبت أن أصحاب الكهف والر قال قول تعالى أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقول كانوا من آياتنا عجباء يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرغيم كانوا من آياتنا عجبا أي هم عجب من آياتنا هم عجب من آياتنا ولا شك أنهم عجب من آيات الله سبحانه لكن هناك آيات أيضا أعجب من هذه الآية وإن كانت عجب هناك آيات أعجب وقيل معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتنا فإنما خلقت من السماوات الأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم ما خلقت من السماوات والأرض يا محمد أعجب من أصحاب الكهف وإن كان قصتهم عجيبة وغريبة وهكذا أيضا مكوثهم تلك السنين المديدة عجب عظيم بعد ذلك خروج بعد تغير الناس تغير الحال وليك عايشهم هذه الفترة الزمنية لا شك قصتهم عجب لكن لا تحسب أن هذه العجب التي هي من يعني يعجب الآيات هناك آيات أعجب منها وإن كان سألوك عنها ومسألوك لأجل الإفحام والاختبار ينظرون تعرف هذه القصة ولا ما تعرف القصة هذه فأنزلنا عليك خبرهم وهناك آيات عجب من هذه الآية وقيل معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتنا فإنما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم والكهف هو الغار في الجبل واختلفوا في الرقيم قال سعيد بن جوبير هو لوح كتب فيه أسماء وأصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر الأقاويل واحفظ هذا الترجيح أيضا من البغوي رحمه الله نستفيد من هذه الترجيحات نحفظها إن شاء الله في أصحاب الرقيم وأن الصواب ما ذهب إليه سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم أو قصصهم وهذا أظهر الأقاويل وكذلك اختاره الشمقية رحمه الله على تقدم إذن هم شيء واحد أصحاب الكهف والرقيم شيء واحد وإنما المقصود بالرقيم أي الكتاب الذي كتبت فيه أسماؤه قال السعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم, وقصصهم وهذا أظهر الأقاوين ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من رصاص وغير من حجارة فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابة وحكي عن ابن عباس إن أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف وعلى هذا هو من رقم من رقمة الوادي وهو جانبه وقال كعب الأحبار هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف وقيل اسم للجبل الذي فيه الكهف ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف فقال يأتي فيه وتاخر شامل قال وسئل رحمه الله دقائق التفسير شيخ الإسلام عن قول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وقوله تعالى يوم نطف السماء كطي السجل للكتب فأجاب رحمه الله قال طوائف من العلماء أن قوله ما دامت السماوات والأرض أراد بها السماء الجنة وارض الجنه كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا سالتم الله الجنه فاساله الفردوس فانها فانه اعلى الجنه واوسط الجنه وسقفه عرش الرحمن قال بعض العلماء في قوله ونقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هي ارض الجنه وعلى هذا فنامنا بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي الجنة الجنه كل ما فإنه يسمى في النغة سماء كما يسمى السحاب سماء والسقو سماء وأيضاً فإن السماوات وإن طويت وكانت كالمهل استحالت عن صورتها فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها بل أصلها باق بتحوينها من حال لحال كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض, غير الأرض والسماوات وإذا بدلت فإنه لا ينزل السما دائما وأرض دائما والله أعلم لو يأتي أيضا بغير هذا يعني يرى أن الأرض تبدل الصفة وأما الذات فهي على ما هي عني وهذا قول الأكثرين أنها تبدل الصفة للذات وأما الذات فباقية فالذي يهلك ما عليها إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا هذا يهلك ويذهب وأما الأرض فظهر الآية أنها تبقى ولا معارض بينه وبين قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض فيكون التبديل وصفي لا ذاتي سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك